أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كفروا را آيات ربما كانوا مبين وقرآن يود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 و ا ل أ ر ض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها, وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم و أ ر س ل ن ا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء ف أ س ق ي ن ا ك م و ه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 قال يا إ ب ل ي س مالك أ ل ا تكون مع الساجدين قال لم أ ك ن ل أ س ج د لبشر خلقتهم ن صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم و إ ن عليك ا ل ل ع ن ة إ ل ى يوم الدين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 قال فما خطبكم أ ي ه ا المرسلون قالوا إ ن ا ارسلنا إ ل ى قوم مجرمين إ ل ا ذا آ ل لوط إ ن ا لمنجوهم أ ج م ع ي ن إ ن ا م ر أ ت ه قدرنا إ ن ه ا لمن الغابرين فلما جاء آ ل لوط ا ل م ر س ل و ن قال إ ن ك م قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون و أ ت ي ن ا ك بالحق وانا لصادقون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 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آ م ن ي ن فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إ ل ا بالحق وان الساعه ل آ ت ي ه فاصفح الصفح ا ل ج موسوعه ي ل إن ربك ه الخلاق العليم ولقد آتيناك ولقد م ا ل م ث ا ن و ا ل ق ر آ ن ا ل ع س ي م للعلوم ا تمدن عينيك إ ى ما م ت ن به أ ا ج ن ه م و ل الاسلاميه تحزن ع ي ه م و ح ؤ م ن ن إني أنا وقل نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم كما جعلوا على فاصدع و ر ب ك لنسألنهم أجمعين م ع كانوا ا يعملون ف بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين إ ن ا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أ ن ك يضيق صدرك بما يقولون فسبح ب ح م ل ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم اتى أ م ر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء ذ من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون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 و ا ل أ ن ع ا م خ ل ق ه ا ل ك م ف ي ه ا دفء و م ن ا ف ع و م ن ه ا تأكنون و ل ك م ف ي ه ا جمال حين تريحون وحين ت س ر ح ح و و ن ت م ل أ ث ق ا ل إلى بلد لم ك ك م ت و ن و الله ب ا غ ا ل أ ن ف س إ ن ربكم لرغوف رحيم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 لفضيله ك م ب ا ل ز ر ع و ا ل ز ي ت و ن والنخيل و ا ل أ ع ن ا ب ل الثمرات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 واذا قيل لو ماذا م انزل ربكم قالوا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 إ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول لو كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ح س ن ا ولاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الَّذِينَ ص ب م و ا و ع ل ى ر ب ه م م يَتَوَكَّلُونَ و النابلسي أ ر س مِنْ ق للعلوم ا ا ر ج نُوحِي ي ف الاسلاميه س أ و أ ل ذ ك ك ر إِنْ ن ت اسماء و الله ب الحسنى ت و ا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 أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم لرؤوف رحيم أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن ا ل ي ب ي ن و ا ل ش م ا ئ ن سجدا لله وهم د ا خ ل و ن ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من دار و ا ل موسوعه ل النابلسي للعلوم ع ل و ن م ا ي م ر و ن